قال لي من من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد बस तरकबना लोगों पर काश And mm -hmm. وَمِنْ <تصفيق> فضلنا أن لن نقذر عليه سآل Tell me, Dans un cœur de What well, the game? Yeah. Yeah. in hey. Oh, yeah. oh yeah. and Love Test, test, test. Low, I okay. yes. I What the fuck you get from me now?